يا لا قومي من نفوس أنا قد درب السيفالي رمواجهت للموت سرا بين أحراش الضلالي بين احراج الضلالي يا لا قومي من نفوس أنا قد درب السيفالي رواجت لي الموت بين أحراش الظالالي بين أحراش الظالالي وساقت سمنا قي عقافات كان ب الرجال جيلنا أضحى سير لوحوش لا تبالي كم تعطى من حاشيش كم تعاطى من حاشيش ولي إفيون توصالي يا لأ قومي من نفوس حانا قد درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الظلال بين أحراش الضلال وحبوب خدرتهم حولتهم كلبي غالي حقال المرض لا شم من مساحيق الزوالي من مساحيق الزوالي يا لقومي من نفوسي حانا قد درب السفالي رواجت الموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال قال الملعون ما العون يوما وبحقد وتعالي خدروهم أفسدوهم كي يعيشوا في ضلالي أين أهل الدين حقا أين أهل الدين حقا أين أخلاق الرجال يا لأ قومي بالنفوس قد درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الظلال كيف يرضى هنا عقل زينا حقا بالكمال كم رأينا من صروف هنا فينا كالمحال قد رأينا رأي عين هولى هاتي كالفعال مات بعض الناس منها وحالوه في شر حالي والذي قد عاش منهم في عمايات المآل ضيع الأهلا وولى مهديرا عرض العيال إنا درب الخير نور طاب في دنيا الجلال يا سان وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي يا لا النفوس بنفوسنا انا قد درب السيفاني روجت للموت سر سر أحراجي طالني بين أحراشي طالني وسلوكي درب المثالي وسلوكي درب المثالي وسلوكي درب المثالي وسلوكي درب المثالي وسلوكي درب المثالي وسلوكي درب المثالي